بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> Alhamdulillah سَمُودُ وَآدُ بِالقارع فَأََّ سَمودُ فَأُ لِكُوبِ I don't know how ховайтин фал 117. ورسول ربهم فأخذهم أخذ ترابية 118. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إنا لما طغى الماء حملناكم نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة don't <laughs> كَفَأْقَهُمْ مَنْ مَاذِفَ ثَانِيَة يَوْمَ إِذْ تُرَدُّونَ لَا تَخْفَى 124. فهو في عيشة راضية في جنة عالية 125. 114. فيقول يا ليتني لم أوت كتابي 115. ولم ما حسابي يا ليتها كانت القاضية 124. ما أغنى عني مالية 125. هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه k la yo miu vin la o konsimu vi ma si na o matu si ho leo 117. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 118. ولا بقول Aqollah ordinaryyna ba morally B傻 Na minhoup bil yabini sinhoni chamado MA horrible gramagda ки он он وَإِ النَّلَ حَق أُتين فَسَب بح بسمَِّ